وهكذا ر و م يرد و ا على ش ب ه ا ت ويرد و ا على ا ل أ س ئ ل ة ا ل م ح ي ر ة ح ق ي ق ة في صوت يا شباب سامعين ن ت <تصفيق> يا سيد الادم من أ ك و الصوت يا شباب شكرا جزيلا يا أ خ ي يا عمار شكرا. شكرا شكرا أه انا قبل كاليوم استمعت الى بيقطع اسف ل ص و ت اذا كان الصوت ب يقطع يا احبائي أنا الحقيقة ما أعرف يعني طبيعة الحوارات في الروم وطبيعة الادمنية بشيء أرجوكم يعني بدون بدون اي شيء قلوا لي وأنا فورا يعني. ما عندي اي انا ما اعرف الحوارات الروم اذا انا بس بدون وانا انا كانت ومن أي جهة كانت قلوا مشكلة كل ارجوكم ما احترم مهما فورا اخطأت سحبوا اخطأت الاراء جهة ما عندي أي مشكلة اي عندي بها قبل يومين او ثلاثه استمعت الى ولكنني الشيك الشيخ معمم من اهل ا ل ش ي ع ة اسمه السيد احمد القبانشي في حوزة النجف وفي قوم وما وما شاكل ذلك. المهم ن ج ف وفي و ق وما م شاكل ا ذلك ل هو من مواليد الثمانيه م م ي ا ة درس هالشغلات هذا على وخمسين عام ت الأخيرة اتجاه الخ... غريبا توجه ا أفتهم عليك ذلك حضرتك جيبت السي في كله والله ما افتهم عليك يا عزيزي يا, يا هارد المهم ارجوك يعني خلي اكمل حتى, حتى, حتى ما اطول عليكم هذا فهذا له اذا الشخص يعني لا مؤال عفوا <تصفيق> حتى يكون موضوع يعني واضح جدا و... <تصفيق> الرجول قلت يعني سيرة يكون موضوع سمعت له محاضرة آسف حتى يشكك برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. يشكك بالنبوة الرسول والسلام عليه يشكك في الوحي نفسها الحقيقة أنا اعتراني الأسئلة أنا لا عليها لا المتاهات لا الشوات سؤاله يا سؤاله أقول ذلك ولكن, ولكن يعني يسأل أسئلة نقع يجب يجب نقع في يجب نجيب كي لا نقع في كي في عزيزي أن أو نعم نعم بعض شكبت كانت ك ا ل آ ت ي يعني <تصفيق> لا مش مثل عبد الله ا ل ق ص ي م ي أ ن ا ق ر أ ت ا ل ق ص ي م ي طبعا وله ر أ ي ه يقول ان الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كيف عرف ان ه ا ل أ م ي ن جبريل أ و جبرائيل هو مبعوث من عند الله ل وجل ه هذا هو عز يعني ا س ؤ كيف ع ر ف ما دليله إ ن هذا من عند الله سبحانه وتعالى يعني ربما يكون جبرائيل قد جاء من عند الجن و أ ن ت م تعلمون ان هنالك الجن ولهم ق د ر ة خ ا ر ق ة أ ل ي س يا عزيزي أ ر ج و ك م س م ع و ن ي و ب د و ن يقول ربما ربما هذا جبريل أ و جبرائيل ا ل أ م ي ن الذي جاء بالوحي ربما قد جاء من عند الجن والجن لهم قدرات خ ا ر ق ة يعني يستطيعون ان يستمعون يسترقون السمع أ و ي أ ت و ن بعرش, بعرش سبع أ ل ي س ت كذلك يا أ ح ب ا ئ ي فيقول هو كان نقطه الالتقاء في كلامه أو مربط انه ل ف ر س أ ربما هذا جبريل لم يكن مبعوثا من عند الله سبحانه وتعالى ربما قد جاء من مكان آ خ ر وجاء بهذه الكلمات يقصد بها القرآن الكريم بهذه يقصد ف هذا السؤال يعني لازم نجيب عليه حتى لا نقع في المتاهات و أ ن ا الحقيقه ة أريد أن ف م ه ا ل ش ي ء ه ذ ا ه ذ افهم هالشيء هذا هذا أولا وثانيا ي يقول <تصفيق> آسف يقول نفس آسف الصدد ذ ا ا ل ع م م هذا اولا ل ش ي ي خ ق ولنفترض وهذا كلامه طبعا الكلام له يقول ولنفترض إن جبريل أو كلامه جبريل جبرائيل إن ه ذ طبعا جاء بكلام الله ا ل ل ل ي هو ا ق ر آ ن من عند الله طيب ما عدنا أ ي م ش ك ل ة هنا يعني يعني ما ص ا ر ع ت ا م ش ك ل ة الكلام كلام الله لفظا ونطقا و م ع ن ا كله يعني ا ل أ م ي ر جبريل فقط هو جاء ب ا ل ر س ا ل ة طيب يا عمار على رسلك يا عزيزي أ ن ا أ ع ط ي ك المجال وجاوبني و أ ك و ن ممنون إ ل ي ك فيقول ا ل ق ر آ ن يقول في آ ي ة ك ر ي م ة إ ل ك ن ا ج ب ان يكون هناك الكرات يجب ن يكون ن ا ك ا ل ك ا ج ب ان يكون هناك الكرات يجب ا ت ي ك و ا ك الكرات ي ب ان هناك الكرات ي ج ان يكون ه ا الكرات يجب ان يكون ا ل ك ر ا ت ي ك و ن هناك ا ا ت يجب ا ع يكون هناك الكرات يجب ا يكون هناك ل ك ر ا ت يجب ان يكون ه ا ك الكرات يجب ان يكون ه ن ا الكرات يجب ان يكون هناك الكرات يجب ان يكون ه ن ا ل ج ب ان يكون هناك الكرات يجب ان يكون ه ن ا ق ا ل ك ا ت يجب ان يكون ه ن ل ك ر ا ت يجب ان ا ك ا ل ك ر يجب ان ه ا ك الكرات يجب ان ه ا ك الكرات يجب ان هناك الكرات يجب ان هناك الكرات يجب وحتى تحداهم الانس الذي ح هنا الله ا ب ح ل يشمل كتابه حتى وقال الانس ان بكلمة مثله هنا فيه يأتوا لن من الانس يستطيع م بحرف خلص ك كبيرة ل الانس ة احبائي يا ي هنا ش العرب وغير العرب الفرس الروم وكلهم يعني ط يقول ب يعني ي اهذه من ا ل ب ل ا غ ة ان يتحدى الله سبحانه وتعالى غير العرب ان ياتوا بمثله خلص طبعا اكيد ما ي ر س ط ي ع مثلي بل هم ربما في لغتهم مثلا ف ل ن ق و ل هم انجليز أ و هم صينيين أ و هم ب و ل ي ي ن مهما كان يعني أ ن ا اقصد اللغات لاقصد لا أ الديانات ربما س ي أ ت و ن بشيء أ ج م ل و أ ر ق ى من الكتاب من ا ل ق ر آ ن لكن بلغتهم أ م ا أ ن ي أ ت و ا بمثل ا ل ق ر آ ن و ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة الفصحى ا ل ب ل ي غ ة لن يستطيعوا أ ب د ا فهنا الكلام يكون غير بلاغي ل أ ن الله سبحانه وتعالى هو كامل ولا يصدر عنه عز وجل أ ي شيء ناقص كيف يتحدى الانس كلهم والطبقه التي هم, هم عرب ن ن ي ل قله قليلة جداً يعني قليله هذا ع أ أن و ل ى يعني تبيل المثال ذ هذا ا القرآن ما استطاعوا ا و ح د و أ خ ي ر ا سأختم بهذه النقطة ونحن أ ش ك ر لكم س ع ة صدركم يا أ ح ب ا ئ ي يا اعزائي يا اخوتي يقول وهذه نقطة, نقطه مهمه يا أحبائي ما زال الله سبحانه وتعالى تحدا ى ل إ ن س والجن يقول ما ذ ا ل ن ا ربما الجن قد أ ت و ا ا ل جن لهم عادات خ ا ر ق ة ولهم يعني أ ن ت م تعرفون لا احتاج لاطاله ربما قد أ ت و ا ما لنا نحن من علم على العموم هذا ا ل ا وهذا ل ي ش ي ء قد يلعب في عقول ك ث ي ر ي ن ح ق ي ق ة يجب أ ن نرد عليه أ و يجب أ ن نخرج ب أ ج و ب ة تكون م ن ط ق ي ة وعقلانيه ة ذ ا وشكرا جزيلا لكم وتحياتي لكم تحتل سؤالي بكل بكل حرية. السلام لكم لكم بكل عليكم للفرصة حرية نسأل تحت أنه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهل الدكتور مؤمن اخونا هشام عزمي كان طلب الرد و بس ن ق د م ه اخونا عمار لانه يعني في اخوه يعني مختصين بالردود ان شاء الله نسمع رد حضرتك بس استئناسا يعني قد يكون ان شاء الله رد هيك ا في الشفاء والكفاء لكن نقدم ا ل ا خ و ة ان شاء الله نحسبهم يعني ردودهم جاهزه ة بإذن ا ل ل اخونا هشام عزمي ي في ت ق ر ب ا فيه تأخير ع ن د ه ا ي ك ل ا ن ل ا المايك خ مخلص من بدري. المايك ليك بدري تفضل السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته جزاك الله خيرا أ خ ي ف ك ر و على أ س ئ ل ت ك يعني على ف ك ر ة ا ل أ س ئ ل ة دي أ س ئ ل ة م ث ي ر ة للذهن و أ س ئ ل ة ك و ي س ة جدا بارك الله فيكم يعني وهكذا الشيعه يعني يعني سبحان الله حرم على المسلمين د و م سبحان الله ه ق و ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وما كانوش العرب القدماء يعني على مستوى واحد من البلاغه او مش مستوى واحد من البلاغه يعني, ما على مستوى واحد من يعني هما كانوا يتكلمون الفصحى ويدركون ا ا ل ب ل ا غ ة ويتذوقونها ك ا ا ن و لكن ما كانوش على نفس المستوى من النقد للكلام بمعنى ايه في ناس بتتذوق البلاغه هاقولك حاجه زي مثلا في ناس بتتذوق الفنون واحد يتذوق مثلا صوت الحلم واحد يتذوق ا لكن ص و الحلوة أو ر ة ا ل ش ل الحلوة أو الأشكال ل ا أو ه د س ي ة أو الزغارج في ناس في العرب كانوا متخصصين في النقد ا ل أ د نقد ب ي ا ل ل رجل بتتزوق مثلا بتتزوق الصوت الحلو لكن ك ممكن تكون ا ناس تخصصوا م بمعنى بمعنى بتتزوق بتتزوق أنه أنت إيه؟ في في ق د الصوت الحلو ويكلموا مظاهر جماله وجمالياته ده عن ب ا ل ش ك ل علمي ومعياري ف ي او موصفاتي بشكل احسن من الانسان ا ل ل ي ب يتذوق بطبيعته ل ق بيتزوق ت ه ب او ببديهيته لكن في ناس كانوا بيتذوقوا في هذا ل الموضوع غ ي ر ة ل ن الشان عشان بنصها من اتأخرت اجيب الكلمة مصادرها بس ق ا لما ل لما نزل القران وسمع الايات ها يقول مغيرة إ لك ف ك أ ن ه رق له فبلغ ذلك أ ب ا جهل ف أ ت ا ه فقال يا عم إ ن قومك يريدون أ ن يجمعوا لك مالا ليعطوه لك ف إ ن ك أ ت ي ت محمدا لتعرض, لتعرض لما ت ع ر ض ل قبله من كلامي كلامي حمولة أنت للنقطة هجيلك هو ده ده ده ده هتوصل في أصيص عليك عليك الفكرة على الفكرة دا كلامي دا كلامي على رد عليك, على رد عليك بس انت لو فكرة شوية فكرة تصبر رد رد بس قال اللي من أكثر من من أكثر من أكثر ه وماذا الوليد ا أني ق اقول ل ل فوالله ما فيكم رجل أ ع ل م بالشعر مني خد بالك ولا برجزه ولا بقصيده مني ولا بشاعر الجن ولا بشاعر يشبه الجن والله ما يشبه الذي ي قال و ل ش ي ئ من هذا ا و و لا ه لقوله إن ل ذ يرضى يقول عليه لحلاوة وإن لطلاوة ل وإنه م م ث أعلى مغدق أسفله وأنه ليعلو مغدق وما يعلو عليه وإنه عنك قومك حتى تقول فيه قال فدعني أ ف ك ر ففكر قاعد ي فلما ك كده ر بقى ينخمخ ي و ل ه ي اللي البديهة اللي ه منه كده الوحده هو كلام طالع الاوذى طالع على、البديهة. طالع اللي هو الكلام اللي فكر ي البديهة وصف ف القرآن طالع سبحان الله على لما ده ب قال هذا سحر يؤثر ياثره عن غيره فنزلت ضرني ونخلقت وحيدا ل الايه اخر الرواة تنهي معه. فالولد المغيرة يعني معه وهذه شهادة فالولد قال شهادة يعني من خبير هذه ش ه ا د ة من خبير قال شوف بقى هل و يعني في مقام ا ك ل بيقول ا م تظن العرب يا أخي فكر لم يكونوا يعلمون عن شعر الجن واشعار أ ش ع ر اقرأ السيرة الجن كتاب مثلا زي لابن زي ه ا ابن إسحاق أو الطبري أو الطبقات لابن أو أو أو س د ه ت ل ق ي نماذج من ش ع الجن شعر أشعار يعني الجن الجن كانت لهم أشعار وكانت لهم أقوية والكهان و كانت لهم ي عن ي في السيرة اقرأ مثلا في اول كتاب سيرة لابن هشام لابن عن حوارات سطيح ونطيح اللي هما ل ك و ه ا ن ا ل ل ي ك ا ن ه ر ه تجدها ح ا ج ة م خ ت ل ف ة تماما مع حتى القران آ ن مش ف... فهذه الروايات التي وصلتنا عن شعر الجن عن شعر الجن وعن, وعن الفاظهم وعن أ س ا ل ي ب ه م في الكلام نفسها تشي بانها الكلام نفسه صنف في الكلام ولونه مختلف تماما عن, الإيه؟ مختلف تماما عن القران آ ن يعني ه ذ ب ي حتى ومات من الفرق في عن كده شهادة الولد من المغيرة عن بعدنا الفرق الإسلوب فضلا شهادة الولد وهذا كافر ومات كافر في كده فهو ذ ا كافر ي ق ل ش و ف كلمه ى ان ه ما يكون رجل أعلم بالشعر مني ل ا هذا بقصيده من شعر البشر والله او ل ل شيئا من هذا إلى آ خ ر ا ل ر و ا ي ة فهو نفى أ ن يكون هذا من كلام ل ا ب شعر ر من ش الجن ب ش شعر ر أو من ا ل فهذه شهادة خبيق فضلا عن شهادتنا احنا كنافعاليين ا ا ع ي أنت تقرأ م ث ل ان في سيرة ا ب إسحاق سيرة ابن إشاء و تقرا أ في ر و ي وغيرها السيرة التي ا الطبر المصادر الأولى ت من كلام م ت ت عن ر العرب وذكرت ي خ ن الجن ذ من شعر ا و و من ر ا ي ا ت ه م من و ك ل ا ا ا م ل ك ه ر و سجعهم ا كله لما ي س جنس من ك ل ا م القرآن ليس من نفس الجنس وليس من نفس الاسلوب نفس نفس من من هذا شيء مختلف تمام فكيف لك وصلتك ليها برواية قبل 400 سنة؟ تقتنع برواية اللي قبل من من من الثقة وعن الثقاط باول نقلت اليها الثقة انها اقتنع جات اذا واحد تقتنع ثقة صدرت سنة من سنة عن وعن بمعنى من حاجة 400 400 ثم دي حاجة. ثانيا حاجة كيف تثق م ث ل ان في ج ن ا و الاخ عبد الرحمن ل عبد ب ي ق ك انت اقتنعت ب ل جن ويقول ا ت ت ن ع ب ا ل بتاع ش ر يعني الاخ ت اقتنعت ا بليهم عبد ر ا ل ر ا العرب ذ ي ن ا ع ن هذه ا لا ا ر و ه تصدق م انهم و يسجلوها او يدونوها او او ا فانت ت بالجن باشعارهم وبكلامهم وبسجع الكهان الى اخر هذه الامور هذه ولا تصدق بالروايه ا ب ق و ل ه ا لم ك ل تقتنع بالجن اما انت تحتاج بهم فاذا ا ح ت ج ت وقلت ربما الجن ده, ده نص س ؤ ا ل ربما الجن ت و ا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن ونحن لم نعلم مش كلامك مش ربما محل محل من الظن شيئا ده دليل كده هذا كده له الظن ليس الاعراق لان الظن لا انت اعتبرت ان ظن ظن يغنى طبعا في الحق و اما ل ل ك ا إ م بنقل مصدق عن م ا ل م ع ل و م او م بقول عليه دليل المعلوم ممكن مثل المفروض نتكلم مقام منظرة مقام وقيم يكونوا عليك حجة أقول لك إيه دليلك القرآن شيء في في إيه جابوا لو أو أقول طبعا احتجاجة حجة إن ا لانه ج ج ن ب بالك أخذ أ دليلك ل إيه أنت مستدرش تقول و لي ل ل ا ا ا ح ت م لا ح ونحن بتحتاج ت أنت م ما ا جابه ل ل نعرفش ع يغني شيئا、يعني. أخذ ب ا لانه ك لكن ن أ حاولت حاولت وحاولت العبارة أتلطف أتبسط أ ب معك معك في ي لك لأن أنا على سبيل ل أنا ا ت ف ي يعني ن لو ك ن ل أ ن ت عاوزه على نظام احتجاج ب ا ل أ د ل ة والبراهين وكده ايه دليلك إ ن الجن أ خ ن ج ن ب ا ل ق ر آ ن واخد ب لكن يعني لو انت ه ت س ت د ل بروايات ا ل ج ن وغيرها ما أنا عندي الروايه التي هي اقوى من روايه الجنه يعني م ج ر د بس تبحث ع ن ه ان في ا ل ت ر المصادر كتير ن ت تتلاقي ل جدا ا ط ب ر ابن ك ث ي القرطبي الشوكاني البغوي البيضاوي ر ا ل أبو س عنها و السيوطي د ي ف ي الألوسي الثعاليبي الزمخشري الزركشي ابن عشور الصنعان الزعرقاني ق ل العراقي الألباني ابن عبدالبر ل ابن ح حجر ا ابن ابن ا ك م م في ر و الانترنت ب ابن ن تيمية ا ل ل ذ ا عياض الذهبي ي ب الأثير س كثير, كثير و ا تشرت و فهذه بالك يا سيد الفاضل فالتشكيك سيد ي ا خالص、يعني. بارك الله مش محله في فيك فيه أخي دي فيه. يعني إ ا الجن لم يدعى ذ ا الإدعاء ل نقطه ف فهل فهذه س إنسان ه هذا لهم الإدعاء يأتي ن ودعى ة ج و ر ي ة فهتقول ل ا ج ن احتمالها و ل الجن ن ف س ه ما لاش. ثم أن جنس كلام الجن ليس من لاش الجن ا جب جنس جنس ليس أن ق ر آ ن عن فضل ك د ه إن جنس ك لان م ا ل ق ر آ و ب ل البشر غ ت ه و أ ف ا ظ ه و و أ س ل ه و لما ي س ل يسبق ع ن ن ي البشر ف ل ل ا ر آ ن أ ي أ س ل و ب مثل ا ل ق ر آ ن ل د ر ج ة أ ن علماء البلاغه لما يقل... يقسموا ال... اساليب اللفظيه س م و الى إ نثر وشعر وقران آ ن لأن ل ق ر آ لم يمكن لا النفر ولا في الشعر يمكن تصنيفه في في لم يجدوا له مثيله لانه يتميز بمميزات, بمميزات لا تستطيع معها ان تصنفه, كنثر أو تصنفه كشعر ن تصنفه ر أو ك ف هذا م ت يا سيد الفاضل ه بالنسبه للجن ي وليس س من كلام الجن وليس من عند الجن عند ا ليس من عند الجن ابتداء ولا يمكن للجن ان ي أ ت و ا بمثل لاختلاف الاسلوب واختلاف المخرج واختلاف كل شيء ثانيا هو هذا الكهاء عليه وليس الوحي وحيا وليس ليس, من عند الجن. ليس من الجن لان هذا القرآن ليس من جنس كلام الجن الذي نزل الجن الجن ياسا رؤية جنس جنس سجع من من من من من عند فنعرف ان عند فهمت يا ص د ف يعني ك و ن و ا ليس من جنس كلام الجن ولا من جنس شعرهم ولا من جنس س ج ع ه م إلى آخر ه ذ الى ا ك رياحك يكونوا أتوا بمثل. ثانياً أن أن يكون من الجن يكون ل أولا الجن بمثل جبريل الجن مثلا الوحي التي ا أتوا ثانيا م من من يعني نقطتين أن أن أن أو د ا ل صلى الله عليه وسلم وحياً من الجن لأن لو كان وحياً من الجن ن من كان من كان ب ي وحيا وحيا أتى ا بنفس اسلوبهم او س ج ع ه م او كلامهم او شعرهم الاخر فهمت يا سيد الفاضل راح اجيب المايك ما مشاكل بس انا يعني لو في نقطة معينة يعني عايز استوضحها اوضحها ما انتقل التالتة هل على لو لك دلوقتي لو في نقطة صغيرة قبل للنقطة أو النقطة اللي التانية اللي صغيرة تفهمت فيه فيش فيه معينة ممكن سيد يعني يعني هي هي بس نقطة نقطة نقطة او التي هي ن ق ط ة الكلام عن معجزه القران وتحدي غير العرب تحدي بدليل عندما صدر قد غير عقلي يعني مثلا احنا نعرف ان العرب في, في عصر الجاهلية وفي في بلغوا البلاغة العرب فكرة نعرف العرب عصر جاء مثلا ان الإسلام كانوا الضروة وكانوا وصلوا البلاغة على درجة من يعني جعلتهم في, المر... في... في وفي المرتبة الأولى وكانوا يتنافسون في سوق وفي... وفي, الحج وفي وفي غيرها يتنافسون في جعلتهم عقاظ بالأشعار ومعروف عنهم على وكانوا من المناسبات كانوا الحج أجل الظروة المرتبة الأولى الأسواق وإلى الأمور ومعروف عنهم التفوق البلاغ هذه مضمار آخر سوق خصوص ثم جاءهم ا ل ق ر آ ن ليتحداهم بهذا فهزمهم وبلغهم وبلغ يعني بلغ بهم أ ن ه أ ع ج ب ه م عن الرد أ ب ل س و ا لم يستطيعوا له رده حتى فضلوا القتال وسفك الدماء وفضلوا أ ن يقتلوه ا النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب وتحملوا في ذلك تيتيم ا ل أ و ل ا د وتاكل النساء والسبي والأسر و ا ل أ س ر والهلاك في الحروب والقتل على أ يد ي المسلمين تحملوا كل هذا ها؟ وكان من الممكن أ ن يتجنبوه ب ش ي ء واحد صغير جدا أ ن ي أ ت و ا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن فعجزوا شوف مع ما عرف عنهم, عنهم من ن خ و ة و م ن ع ز ة و م ن ك ر ا م ة وعدم قبول ل ل ظ ل م أ و للضيم فهذا كله ها؟ يجعل عندهم وإيه والقرآن إيه جاءهم داعيا متحديا صادعا يعني لم يأتي التحدي دا لا دا آيات لم يعني يعني كده يأتي ايات قوية وصارمة فهذه ا ل ق و ة في التحدي مع ما عرف عن العرب من ن خ و ة وعزه و ك ر ا م ة وخصوصا ل ع ر ب العرب الذي ج ه ن كان ت فيهم كبر و ك ا ن فيهم ع ز ة نفس يعني وغرور و خ ي ل ا ت الى ارعد الحدود فتصور مع كل هذا ثم عجزوا عن, ال ايه ثم يعني عن يعني عندهم الدافع وهناك الداعي ومع ث توافر ا ل ا ر ا د ة وكانت ا هذا فهذا الإرادة أنهم توفر يدل على أنهم مع توفر الإرادة كان عندهم عجز عن عجز عن ل ب ي الاجيال ت ح د ي ل ذلك ق ر آ ن وعن أن أمانه ي يصمدوا أمامه فهم مع ع فهم ز و ا أن أ ت و بهذا ثم جاءت ا ثم أ ج التي بعدهم و ك ا ن ا ل أ ج تلت هؤلاء العرب يعني عندما اختلط العرب بأمم الأرض وأمم العجم وظهرت فيهم عندما العرب العجم العجمة بأمم وأمم اختلط الأرض وظهرت وابتعدوا عن السليقه والفصاحه ة الفصاحة خلاص معتش معتش نفس المستوى الأول ها الأول في الفصاحة يعني احنا مثلا لما ما عادش يعني نتعلم نفس إحنا نحب نرنوا في إلى اللغة كلام ج ل الأجيال التي البلاغ فلما الأجيال ي ي يعني في ن كانت دونهم وأشعارهم تتبعدهم مرتبة هذه في وكان د ه ي ي في صوت, كده يا في صوت كده طب أنا أقول كده طبط طبعا يعني أنا أنا أنا أقول أن قصدي العرب ما ع كل ه ذ ع ا ع ن تلبية ا ل القرآن ل ت يتصدوا ح د ي وعجزوا عن, عن أن ه م وفضلوا عن ل ذلك ل ى ا ا خ آخر ر الحروب ا والقتل الدماء ط في وسفك وإلى هذا ه ل أ م و و ر ك انهم ما أ غ ن عن يعني إنهم هذا ج ا ء و ا مثل هذا القرآن بمثل ص و ر ة ب م ثم ل ثلاث على التوفيق آيات قدر صورة ف ه لما يستطيعوا ي ت أن ثم يعني جاءت ي ا ل أ ج ي ا ل ب ع د ه م مختلطت بالعجم فكان أقل فكانوا أ ق ل ب ل ا غ ة و أ ق ل ق د ر ة على ا ل ا س ت ج ا ب ة للتحدي من ا ل أ و ل ي ن فالأول فالاولون من العرب هم, هم الذين يعني بلغوا الظروة الذين كانوا قادرين على ت ل ب ي ة التحدي وعجزوا فما ب ل غ بمن دونهم ب م ن ت لهم من أ ج ي ا ل ابتعدت عن ا ل س ل ي ق ة ابتعدت عن ا لكن ل غ ة دلوقتي لما نحب نتعلم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة نكتسبها ت ع ل م ن اكتسابا ونتعلمها تعلما ولا ن ت ع م ه تاتينا ع ل م ولا أ ت س ل ي ق ة و ب د ي ه ة ولا ت أ ت ي ن ا كالعرب ا ل أ و ا ئ ل ل أ ن الفصحى عندهم كانت ك ا ل ع م ي ه عندنا فهؤلاء, فهؤلاء ي عندما ي ع ن بلغوا الظروف ع وعجزوا كانوا كانوا في فمن بعدهم اكثر عجزه يعني هذا الدليل على العجم ليس دليلاً يعني الدليل على العجم الدليل عقلي دليل ا ي عقلي ن ي الدليل دليل العجم على ع دليل على ق ي من من, من ع ل سبيل قياس الاولى, الأولى أ و يسمونه ل ي ق س ا ل أ ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن العرب أ د ر ك و ان بسليقتهم أ ا ل ق ر آ ن معجز وأنهم لا رب عليه. ثم جاء علماء البيان وعلماء أ ن ه م لا س ت ط و ا ي ه ث ج ع ل م البيان ء ا والشعراء ع ل م ء ا ذ ي يعني البيان ن كانوا للقرآن تصدقوا أقروا وبالبلاغة وعلماء بالفصاحة علماء البلاغة أخرهم ل والادباء أ د ب ء هؤلاء الذين جاءوا الذين فيما ب ع فهؤلاء كلهم أقروا للقرآن أقروا ل ل ب ا العلماء بعلومهم والعرب الأوائل بسلقتهم ثم الأجيال التي هؤلاء العرب يعني أقروا لما رأوا أو من قبلهم أقر والعجم بعلومهم بسليقتهم قبلهم يعني بعجزهم ثم من أو تردت أقر فاذا ه ذ كله يعتبر إقرار إ ف نظرت إ ل ى المتخصصين الذين هم تخصصوا في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وبلغوا منها جاء الأطباء وأقالوا أن المرض ل أن فهل ل ليس ل ا ن ي ع ا ج فهل يستطيع و احد من خارج المجال الطبي أ ن يقول أ ن هذا المرض يمكن علاجه بكذا وكذا أو أن أحد لأن أقر الأطباء وأقر أحد الأولى الأخرى وهو سوى هو ومن عندي لن فلن من الجهنين من من ناحية هذا له له له هم إذا المرض علاج العلماء فالدليل العرب قياس التخصص على دليل عقلي يقر طريق يدفت بشيء وماشي تفضل معك اتفضل ل ل ق يا ي بأخي فيكل الله وطرد و إن ن شاء س معاك ا ل س ل ا م ع ل يا ك م ل ل س اخي م عليكم ورحمة、الله. السلام عليكم معلش الله و ن ا كان فاكر ي ك ل خ ا ل م ي وطرح الثلاث نقاط مهمين وزي ما هاي كولت يعني فيهم إ ص ا ر ة للذهن فكان يتوجب الرد يعني و طبعا طلعت اشكالات ج د ي د ة على ر د و د ن ا في نقاط هامه ي وعليكم السلام نقاط جدا السؤال الاول اللي همه هو ي ب ت حيا د ث هل ل ا و ح ل ل ي قتى الله ر س و ع ل ي الصلاة والسلام هنا و وحي ملائكي م قتى جبريل عليه ل ل س امين مبلغا عن الله رب الله ل ل ا ا عن ع ام وحي من الجن من وحي وحي شيطاني ي أ ت ي ممن يسترقون السمع ل ا ز م نركز ش و ي ة واحنا بنجاوب هو فكر ي بيطلب رد عقلاني موضوعي منطقي فلازم نركز شوية بجو السؤال يعني هل السؤال شخص ملحد يا جماعة أنا مش نركز يعني انا مؤمن شوية بجو وبيقول بيطرحه بالملائكة طريقة طريقة للغاية وقد اومن ان هناك ملائكه ما الذي يدفعني إ ل ى الايمان بان هذا الوحي وحي ملائكي سبحان الله سبحان سبحانه البخاري الله الله الردود عندما الله يعني أفضل تجده عندما يعني من أفضل تجده تدده الله وتعالى يعني كتاب بعد أصح كتاب الله نجد ان تعامل الرسول عليه الصلاه والسلام مع الوحي كان نفس التعامل اللي تعامل به هذا الكاتب المخالف فغطه ثم تركه وقال له اقرا ثم غطه الثانيه ة بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ ما فقلت ما انا بقارئ فاخذني غطه ن ا ل ث ا ل ث ة ثم اول ر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم فرجع ل فقال الذي خلق خلق الإنسان علق ن ي باسم بها س من الله, الله ل ص حاجه لاحظها في ا ل ر و ا ي ة في الجزء المنطقي العقلاني رد فعل ر س و ل عليه الصلاه والسلام رجف الله بها فؤاد ه ر س و ل ا ل ل ه صلى الله عليه وسلم لم يتقبل ا ل ق ض ي ة ل م يتقبل ا ل على ق ض ي ة أ ن ه ا و ح ي م ل ا ئ ك ي بدون هو ن ف س ه م ا يتشكك فيها الكلام د ه كتب فيه مالك ا بن نبي احد المفكرين الاسلاميين ب ا س ت ف ا ض ة الرجل لمس في هذا الحديث ما لم يلمسه غيره يعني الرجل يقول انظر إلى منهج محمد عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي هل قال زي ما والانبياء الكذبين يقولون انظر منهج نزر انا انا الرجل الى الصلاة والسلام لما قال ما المرزى هل محمد النبي من عند الله سواء شئتم ام ابيتم الرسول عليه, الصلاة والسلام نفسه, الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه خشي على نفسه يبقى دي الحاجة الأولى منهجه في مع الوحي كان منهج يعني استقرائي كان منهج استقرائي الرسول عليه نظر إلى الوحي بتوجس وخيفة وريبة طيب خديجة عليها بتوجس الأولى إلى حد حد الحاجة التعامل كان كان الله الصلاة والسلام هذا الكلام هذا الكلام رسول أول أول السلام منهجه منهج منهج مع سمع منه سمع منه نظر خديجة رضي, الله عنها. خديجه رضي الله عنها ماذا تقول قال فدخل على خ د ي ج ة بنت أ خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع ة حتى ذهب ن نفسه أنا باستنت يعني أنا المنطقي ه وأخبرها باستشهد الرعوة فقال الخبر تلاحظ بالجزء الرواية لخديجة لقد خشيت على、نفسي. يقول لقد أنا يعني لو خشيت حيث أستشهد بالرواية نفسها من انا ما حضرتك حضرتك بتعرض, حضرتك بتعرض قضيه ة البداية يعني ي ع كنا اتفقنا لو ل ا ما الكلام أنا بكلام واحد بالجن كلام واحد يؤمن بالجن وهذه غيبية والغيبية هذه الغيبية هذه الغيبية هذه متعلقة بالقرآن يبقى يصحش يدل يؤمن يؤمن غيبية بقول بتتكلم تقول متعلقة على على حضرتك لحضرتك حضرتك تدل وهذه ده هذه هذه هذه ا ل ق ر آ ن الكريم فسرته ا ل س ن ة اللي أتت ع ل ي ن اتت اللي أ لنا بطريقه تجعلنا نقبلها للسنة هذه ر ؤ ي ة م ن ط ق ي ة ل ل س ن ة منهج خ د ي ج ة عليه السلام ا في التعامل مع ق ض ي ة الوحي كان منهج عقلاني كان منهج عقلاني. موضوعي ن عقلاني ه ج م تقول كانت بتتعامل تقول تقول بنقول الموقف برضو بنفس الطريقة العقلانية تقول خديجة أو يقول تقول هو برضو او السيدة الله الله طيب هي خديجة رضي خديجة رضي خديجة بنفس ما مع احنا ان عنها عنها عن عائشة فقال ل خ د ي ج ة و أ خ ب ر ه ا الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجه ة كلا ل ل ا و ما ي ي خ ز كلا ا ل ه أ ب د كلا والله ما يخزيك الله أ ب د ابدا يعني والشيطان الشيطان وحي يخزيك من الجن من هل هذا هل هذا من الجن والشيطان هل هذا هل هذا, من الشيطان أم هذا وحي والله لا يخزيك الله ملائكة لا مدس أم أ ا لماذا لماذا ا طب ليه ل يعني م ذ لا يخزيه الله أبدا يخزيه تقول والله ما يخزيك الله أ ب د ا إ ن ك لاتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق طيب يكفي يعني اللي حريص المريد وحريص وحريص المسكين وحريص الضيف يصح في هل هذا المنهج هو هل هذا حقه الشخص اللي هو حريص على المريد وحريص على المحروم على على الرجل أنه ي ك وعملوا ن ن قد أصيب بدر ل جميعا يصيبه ا أنه قد ر ع م ل إيه ا ل خ ط و ة ا ل ت ا ل ي ة المنطقيه ة والعقلانية ذ ب والعقلانيه م ن ي ر الأمور ر ف في هذه、الأمور. ذهبوا ل و بن ن و ف تقول ع ئ ش رضي الله ع ه به ا فانطلقت خ د ج ة حتى أتت ب ورقة بن نوفل وكان وكان امرأا تنصر العبراني العزة بن ابن بن عبد ابن يكتب الكتاب في الجاهلية أزد خديجة عم ي ك ت ب من الانجيل ب ا ل ع ب ر ا ن ي ة ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجه ة يا ابن عم اسمع من ابن اخيك يعني ابن اسمع ابن من عم ي خديجة في صوت يا إخوة خديجة خديجة رضي الله عنها خديجة خديجة رضي الله عنها بعد ما هي شافت البسيط إن عليه سيكون هذا الوحي اللي أصابه وحي الهي اخوة بعد شافت صوت الصلاة اصابه الرسول والسلام كرام الله عنها الله عنها ما بمنطقها ان هذا ليس وقد ح ي شيطاني ولا جنون, جنون أصابه نقول إن خ د يفصل ج خديجة ة رضي رضي لورقة الله عنها الله عنها أخدته أخدته إن خديجة رضي الله عنها بن ن و ل المفروض هو مرجع ف هو وقد أنه ي في مثل هذه الامور أ م م و ر ذ ا يا ابن يقول أخي ورقة نوفل بن ا ا يا ابن أخي ماذا ذ ترى ترى فأخبره ر أخي س ل الله صلى الله عليه وسلم خ ب ما رأى فقال له و ر ق ة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزع ليتني أ ك و ن حيا إ ذ يخرجك قومك ف قال رسول مخرجيهم وسلم أو الله صلى الله عليه وسلم أو قال نعم لم ي أ ت ي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشيء سؤال يا إخوة الكرام هل الرسول عليه الصلاة والسلام قد أتى بشيء هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يا عودي هو إخوة قد بشيء بشيء أتى أتى أتى بشيء كان في كان اللحظة ا هذه ل ر س وعرف ل والسلام قد أتى بشيء لم أتى ن د م سمع الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عارف الرسول عليه الصلاة والسلام وعارف عليه عليه قصته وسمع منه يا ابن أ خ ي وقص عليه القصه ة وكان بيفصل ل إلهي هو وحي إلهي أم و ام ح د شيطاني أ ح ا ل ة من الجنون ع ا ر ف أنه قد قد أتى من قد قد ع ن لأنه د ده موسى م ر ج ع ه ذ انه مرجع يرجع إليه الرجل ترك إليه ي د أ ل ه فكر و قد ر ه ذ اتى الرجل ر ك دين أهله ل إ ا ل د ي ن الذي يظن أنه الصواب حضرتك تاني الورقة يظن كيف ي أنه أن حضرتك عند ر ف ع ك م ن ن منطق ط ق ي ا ل أ و ل ت س أ أدراكم ما الذي أدراكم ل سؤال بالجن الذي الذي يؤمن ما ما من ان هذا الوحي وحي إ ل ه ي ملائكي أ م وحي شيطاني يعني حيث ا تتحدث من داخل الدين لان أ ن ل سبيل لإثبات للعقل ل ا ج لا سبيل للعقل ل إ ث ب ا ت الجن لكن كل هؤلاء النصارى عرفوا أن هناك يأتي عن طريق الكتاب كل هؤلاء النصارى يعرفون صفات الأنبياء كل هؤلاء النصارى هناك أن نبيا عن يعرفون عرفوا صفات طريق يأتي أ ي ن مكتوب مكتوب بوفره ة والحمد ل ل يعني بشارات ا ر ل س والحمد ل عليه ص النصارى ل والسلام ا كتاب ة موجودة في ت البركليت ولو حضرتك رجعت الكتب ى الآن العبرانية ولو بصيغة و و ج ة بصيغة هي هي محمد كما هي كما ا لله هي آ ي إيه ة بقى بصدبط بقى ما هو بصدبط بقى إيه بقى حيك م ا تتحدث, حيك لما تتحدث تقول لنا أنا أعتقادي كذا في هل وعves الرسول و ولا ي الهي شيطاني يعني ده ا عليه الصلاة ل ل ا ا و س محمد م بالذات هل محمد بالذات محمد رسول ولا نبي مدعي نبي نبي نبي كذاب هل هو نبي حق حق ولا هو ولا هل كذاب ثم لم ينشب و ر قال ة أن توفي وفتر و ح ي ق ابن ل ا شهاب وأخبرني أبو الأنصاري بن عبد النجاب الرحمن سالم قال وهو يحدث عن ف ت ر ة الوحي بين أ ن أ م ش ي إ ذ ا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري ف إ ذ ا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء و ا ل أ ر ض ففزعت منه فرجعت فقلت زملوني يعني رسول عليه الصلاة والسلام في الثانية رسول المرة والسلام الصلاة رسول الواحد ص ل ا ل ل المرة ا التانية م في من ايضا فزع و ي وظن و انه ا ضر ل ح يعني لو رجع ل ق ص ة تقبل النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل من حوله للوحي تجد انهم اتخذوا المنهج المنطقي العقلاني المتشكك في هذه القضية والمتخوف والمتهيب من هذه القضية من في هذه هذه حتى ثبت في ؤ ا الرسول د ل ع ه هذه الصلاة والسلام على هذه القضية أسفع الإطالة على أسفع في يعني نقل بديع نقل ب د ي عن ق ل بديع عن أ خ و ن ا شام بيقول وما بيقول ب تنزلت هشام ا ل ي ط ي آية ن هذه ن القرآن ا ل ر ك يقول م لما يعني يعني بنجاوب حضرتك ت ب لنا ت ب ب وما ن ن ل ر و ا ا ي تنزلت ا ل ق ر آ الكريم وما يقول نفسه عن نفسه ن ت به الشياطين المنحة العقلية لربنا ا ل م ن ح ة العقليه اللي ربنا أ ع اعطاهلنا لنا تقول ن كتاب أتى ا به ل ش ي ن وآتت ب ا لو ل الكتاب هل ينفوا عن أنفسهم هل ج ن ينفو أتى به هذا الكتاب يعني كتاب أتى على لسان الجن يتحدث عن, عن أنفسهم أنفسهم أ ن ه م سمعوا من الانس قالوا انا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا يعني الجن لما سمعوا كلام ا ل إ ن س تعجبوا كل الشواهد العقليه ة تدل على أ ن ك تنزل ا ب معجز موحى م عند وتعالى سبحانه ن الله ت به الروح ا ل أ م ي ن جبريل عليه السلام على ي ه السلام ل ع محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الإعجاز اللغوي الاعجاز اللغوي ق ض ي ة حضرتك ما انتبهتش اليها أخونا هشام أفرد أخونا أكثر دكتور ولو يقول وأكثر ننتهي من قضية الجن نعرفها من هنا هشام الرد لها اللغة اللغة اللغة هشام اللغة الحاجة بقى اللي لازم نعرفها ولو أخونا هشام الزبير اللسيينيات اللغة العربية هي أكثر اللغات بلاغة وأكثر اللغات في رد حضرتك لحضرتك على قضية قضية قضية قضية قضية بقى تعقيدا في اللغات متخصص وأكثر أدبا حيث لما تتكلم عن اللغات تتكلم عن اللغات وكان هناك ل غ ة أ و لسان يستوي مع اللغه ة العربية اللغة العربية أصعب اللغات أعجد اللغات أصعب أعجد ر ي غ العربيه ت ت م ك كل المخارج الصوتية ب ض الصفات اللي اللغة ا لو ل تتبعت حيث ع ة تجد أ ن ا اختارها الله سبحانه وتعالى خاصة ليكون كتابه الخاتم فيها فلما اللغة لغة ليكون قد ش د يعجز د ة البلاغة ا الزكر ا ل ل ي ة ي ل ة اهلها ل ل ة تعجز أ ن ف س ه م أ ن ي أ ت و ا بمثل ا ل ق ر آ ن ف الدليل العقلي يقول أ ن هذا يعجز كل البشر وكل ا ل إ ن س وكل الجن أنا أسف على الإطالة. أنا أنا أظن أستأذن تأخذ الإطالة شايف رافع شايف رافع هشام المايك بس على إيدك إيدك حيك حيك حيك دكتور ت س أ ل فكل ايه الحاجات يعني المرتبه ة يعني يلتب ي ت ا و و ويختار ن ق ط ة ويختار ا ر ض ي ة ص ل ب ة نتناقش عليها او نفيده فيها يعني هو عديد يعني مايبقاش يعني الموضوع عشان من النقاط اظن هو الردود توطرت وتوافرت وتشابكت اخونا هشام طيب اخونا وحضرتك الحوار صرد فري معقد هشام هشام مايك معاك طيب سواء السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ ن ا مش عارف يا أ خ ي فكره ن ت مش ع ا ي ف تاخد اللقطه ليه ت كنت عايز تتكلم من ساعتها أ ن ا بالنسبه ل م ر ت ب ا ل أ د ل ه هكلمك عليها بس بعد ما اسمع مدخلتك يعني أ ن ا كنت أ ح ب ك مع مدخلتك ا ل أ و ل لكن طالما يعني اتكلم على هذه ا ل أ ر ي ح ي ة عايز أ ع ر ف ا ل ح ا ج ة منذ قديم منذ قديم يعني في بعد العصور المفضله القرون الثلاثه ا ل أ و ل ى ظهر نزاع حول مراتب الأدلة في ا ا ل ل إ س نقطه ايه ل العقل الاول يعني وأهل الدليل ي وأهل الكلام نقطة العقل ايهما ن د ل نقدمه و أ ي ه م ا نستبعده أ و نحيه ن واخد بالك يا فكي يا أستاذ ف فجاء شكل س ا م تيمية وفصل النزاع ووضح البان ويعني وكشف هذه ا ل غ م ة فوضح الممتازه ببساطه فكره في إيه؟ هل نقل الرسول عليه السلام؟ انت عندك عن ثم أنت إيه؟ جيت بعقلك النقل في ه هل ايه ل ق القضية ولا لا؟ ولا تقدم النقل يعني تسمع كلام يعني تستفع عن مع عقلك؟, ولا تقدم عقلك على على, على النصوص فجاء الشيخ لسام تانية وقسم المراتب وقال ا ل ف ك ر ة هنا ليست في دليل من حيث انه حيث دليل عقلي او دليل نقلي. الفكرة في مرتبة الدليل نفسه ق ل ل ي ا ك ر مرتبة ة في ف الدليل ن هل هو دليل يفيد اليقين هل هو دليل ث ام ب ت هو دليل غير ثابت بمعنى الزبابة الزبابة مثلا لما يعني عن ايه واحد يجي يقول حديث حديث ده لك الرسول حديث ده طيب هو حديث ده إ ي ه ح ا ج ة ن ق ل ي ة جاءت نقلا طيب أ ن ا عقليا أ ن ا مش مقتنع إ ز ا ي ا ل ز ب ا ب بيكون فيها دواء و هذا كلام عقلي طيب هنا ن ف ص ل مراتب ا ل أ د ل ه مراتب الادله هل الدليل العقلي هنا دليل قطعي ولا دليل ظني يعني هل هو دليل قطع يقيني ولا هو دليل ظني والنقل هنا عن على الرسول عليه السلام هل هو نقل سليم نقل صحيح ليس, ليس فيه ر ي ي ولا هو نقل ممكن يكون فيه ضعف يعني الحديث فيه ضعف حديث ففصل ي راوي مثلاً راوي غير م... راوي ي مثلا او مجهول ض ع او راوي ضعيف او, راوي مدلس أو إلى آخر هذه الامور ففصل الاخر ففصل مدلس هذه ف ف الشيخ ع ل ففصل ل م ا ا ء الاسلام ان ل ب المرجع ليس في الدليل اذا كان عقليا او عقليا بل المرجع في الدليل هل هو يقيني ام هو ظني هل الدليل يفيد اليقين؟ يفيد أم ه وهذا ظ ن ل ظن مراكد غلبة الظن ظن فيه شك يعني فيه ظن ضعيف الظن الضعيف ناخد, آه ناخد الظن الضعيف إذا لم يكن لهم منازع يعني مثلا هناك هناك لم لهم دليل ضعيف في مسألة مش ضعيف يعني دليل في يتصرب إليه ضعف لكن ليس هناك غيره ليس هناك غيره خلاص يكن يعني عندك ضعيف ضعيف ضعف على جميع في في يتصرب غيره غيره وهذا هذا مش به الأساس تجد طب نقبل العلوم وهذا تجد طب ان هقولك فكرة حاجة أساس أ تعرف أن الفيزياء الحديثه ة ك ل ا تقريبا ها كلها تقريبا فيزياء الكوانتم بمعظم درجاتها إلى آخر هدي حتى نظريه ا ل أ و ت ا ر ا ل ف ا ئ ق ة ونظريه الكون الانتفاخي وهذا كل شيء هل تعرف أ ن هذا كله في م ر ت ب الظنيات الضعيفه ة الحديثة تعرف الفيزياء أن ل ك ا كلها فيزيكس في مراتب الزنيات الزنيات كمان لكنهم ن ي الضعيفة ا ت م ا ل ك ن ي أ خ ذ و ن بها لماذا ل أ ن لم يظهر لها دليل مضاد ر ي ل ل ي هو ي تخمين, تخمين. يقبلون بالتخمين طالما ليس لهناك دليل شوف درجة ايه وصل الضعف في هو لهناك شوف وصل مجرد طالما مراد لدرجة الأدلة الضعف فهذا ويعتبرونه كلام علمي ه ذ ا ي ع ت ب ر و كلام علمي و ي ذ ك ر و ن ه في الكتب ا ل ع ل م ي ة و ا ق ر أ كتاب مثلا مثلا ل عبور ل م ع ح ا ف ة العلم من الفيزياء إ ل ى الميتافيزيقيه ا ريتشارد الفيزياء الحديثة موريس موريس معظم ستجد أن بل ل ك ا تقريبا في مرتبة الأدلة كمرتبة يعني لم تبلغ اليقين ولا مرتبة حتى غلبة الظن بل هي ما بين الشك والتردد ومرتب الظن الضعيف كلها تقريبا مرتبة كمرتبة تبلغ مرتبة حتى ومرتب في يعني هي بين غلبة بل لم فمراتب الادله شيء م مهمه ليست القضية دليل نقل دليل عقلي لأنا قمان القضية قضية دليل علمي. ممكن دليل علمي. والدليل بقى أصير مجرد, ضن مجرد شك. لا يرتقي إلى مرتبة الذي جاء ورسوله ف ر ا ت ب الادلة ن ا مهم ليست ا ل ف ك ر ة ف ك ر ة علمي أ و عقلي أ و ن ق غيره لا ا ل ف ك ر ة هنا فكره في مراتب الدليل وليس في مجرد أنا مع العلم, لا العلم لو ملوش ق ا ع د ة خ ا ب ئ ه ق و ل لها حاجه اساس ل ف ا ل ل ع ق ي ة مش ت ع ر ف العلم و ده ي كيف بنيت وكيف ا قاعدة ت تأتي أو توضع نظرية ثم يأتي ما فإذا أنت لي ف ه ف ل س ف ة ا ل ع ل وليس م ن ت ت س ط ع أن ت ت و ع ب ه ا و ن س ت ط ي عقليه أن ت ت و ا فاذا بأيب مرتبته بين المسألة لأن ليست في الدليل في والاقين لك خلاصة الفكرة الفكرة الظن مراكب نوع ف إ كان الدليل يقيني قطعي فهذا يعلو على الدليل الظني بغض النظر يعني الظني الظني اللي دليل العلمي العلم العلم العلم من من العلم لكن لكنه لو كلام الله ورسوله كلام مثلا دليل هو جاء جاء جاء ده يغلب عليه الظن وجرد دليل الظن وليس ظني وجرى فمراتب ي يقين في ه حين أن ك ل ا الله و س و ل ل ك م كلام يقين فنحن نأخذ ن الله ورسوله ولا ف ت للظن م ر ا الدليل هنا مهمه ة مراتب الدليل ن ا مهم وهذا مبني ا عليه التفكير وهذا مبني ا عليه المعرفه ة بس نعطيك يا فكر وزاك اللقط أستاذ ا ل ل خير أننا نسمعكم في صوت في صوت يا, يا, يا اخوتي يا شباب شكرا جزيلا ي انا عزيزي اشكر السيد هشام واشكر ا ل س ا د ة اللي ن تداخلوا واجابوا على الاشكالات القائمه ة الحقيقة الحقيقة يا, يا عزائي انا قلت اولا أنا, لست لست انا الطارح لهذا السؤال انني عندما قلت لست ولكن الشيء ل سمعت من و هذا ذاك موقع على الانترنت باسم موقع الوجدان إ ذ ا يعني أ ح ب احدكم أ ن يرى يعني لست أ ن ا مخترعا لهذه ا ل ق ص ة له موقع اسمه وجدان و ا ل م ح ا ض ر ة ا ل ذ ي أ ل ق ا ه ا وهي محاضره ة صوتية و ي محاضرة ص و ت ي ة بعنوان نقد الوحي يا أحبائي نحن قلنا كيف للرسول عليه يعرف جبريل قلنا الصلاة والسلام أن يعرف أن هذا أن أن نحن للرسول هو、جبريل. هل أ خ ب ر ه الله عز وجل ان هذا هو جبريل يعني ر ب م انا أ قلت ربما أ ن يكون من الجن وربما أ ن يكون من غير ذلك و إ ذ ا أ خ ذ ن ا هنا دخلنا في م س أ ل ة الظن والشك أ ل ي س كذلك وربما قد لا يكون نعم هذا صحيح ولكن كيف لنا أ ن نثبت إ ث ب ا ت ا قطعيا بدلائل واضحه انه من عند الله عز وجل هذا هو السؤال نحن جئنا ب ق ض ي ة الجن حتى لكي نكون في ا ل م ف ا ر ق ة حتى نكون في, في, في ا ل ص و ر ة يعني حسنا نحن نقول إ ن ه إ ن كان من عند الجن وهذا سنسقطه ا ل آ ن نقول نعم انه من عند الله ولكن وقرأت الوحي ولكن لورق نوفى الرسول والسلام الدليل على ذلك يعني يعني السيرة الحالبية يعني أنا بن أن ما طبعا فيه قرأته قصة كيف يعرف إن الرسول عليه الصلاة والسلام و السيد الذي ق ر أ لنا من, من ا ل س ي ر ة لم يشير الى شيء ايضا ان السيده خديجه قالت والله اثبت يا ابن العم والله انك لنبي هذه ا ل ا م ة كيف للسيده خديجه ان تعرف ان الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو نبي ا ل ا م ة هل خرجت انبياء اخرين قبل سيدنا محمد هذا هو سؤالي ي ع ن يا أحبتي نحن هنا لسنا لنقض الدين أ ب د ا وبتاتا وحاشا نحن هنا هنالك أ س ئ ل ة و أ ن ا حبيت بهذا الرمل ا ل ع س ا ن ي ت ش ر ب ب أ ج و ت ك م ف ان ل ق ض ي ة ك ا ت ه ك ذ ا كيف لنا أن نثبت ق ط ع ا و ج ز م ا هذا ل و ح ي من ع ن د ا ل ل وجل ل ه عز أ ن ن ان لم ر ى ج ب ر ي م ولن نرى ف باجوبتكم ل ا ا ل ل س م ف ا ل ا ا ل ل ي يعني ش ق ا ئ هذا هو السؤال ومن ا ل ن ا ح ي ة اللغويه يعني قد تجيبونني وتقولون إ ن ا ل ق ر آ ن بحد ذاته م ع ج ز ة أ ل ي س ك م ع ج ز ة لغويه ة بلاغية لن قبائل العرب ب لن نستطيع يأتوا فضلا العجم العجم لن عن نستطيع ط بلاغيه ع ا أبدا و ك ن ن ه التحدي قائم يعني الله سبحانه وتعالى واضحة الإنس والجن الإنس العرب تحدى في آية كريمة واضحة تحدى الإنس والجن. يعني الإنس هم و ر العرب, وغير العرب. يعني ما لجوم يعني ذ ه يعني وهناك ايات في القران الكريم ليس على الاعمى حرج ولا على, حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم ب او بيوت أ خ و ا ت ك م او بيوت أ ع م ا م ك م أ و بيوت عماتكم أ و بيوت أ خ و ا ل ك م أ و بيوت خالاتكم أ و ما لكم مفاتحه او صديقكم يعني ليست الحقيقة ليست يعني يعني يعلم في أنا أرى هذه الحقيقة هذه الكلمات أو هذه يعني هذا السرد هناك هذه هذه بلغة بلغة إنسان بيته أكل أو وهو في بيتي لأنه يقول وعلى أنفسكم بذيئة يشبه شائبة أ و إ ذ ا أ ع ط ا ن ي أ ح د أ ص د ق ا ئ ي مفاتيح بيته يقول مملكت ف او ت ي ح ه أ خزنته يعني هل هل, هل, هل سوف أ ذ ه ب و أ أ ك ل من بيته يعني هذه أسئلة قائمة <تصفيق> يا ديب يا عزيزي يعني أرجوك أرجوك أنا يا ديب ليس أنا هذا صهمي وأنا هنا لكي أستفيد يعني هذا ما يشوب في داخلي أو ما يجوب في أنا أنا وأنا هنا منكم هذه هذا هذا أسئلة أرجوك أرجوك أو قائمة الظحل ما ما داخلي أ ر ي د أ ن أ ف ه م منكم يعني ما نب... لا يا عزيزي لا لا لا. انت ا ل آ ن على خطا يا, يا عزيزي أ ن ت ملحد يعني بها... هكذا هكذا تكفروني في ثواني يا عزيزي طيب علي حقيقة حقيقة ما زال الأمر ملحد الاتهامات لكم هشام كلهم زال هكذا أنا ملحد واشتغلت علي فأنا يعني حقيقة. وأنا شاكر وللأعزاء للدكتور أعتذر قبولكم لي ل ل ل ي و أ ت ح ت ك م ل ل ف ر ص ة لتكلم في رومكم المبارك هذا يا يا سادتي يا سيدي أ ن ا لست لست هكذا أ ن ا قلت لكم عندما ق ر أ ت هذه الكلمات ل ه يا ا ل سيدي يا سيدي أ ن ت تكتب ليتوب إ ل ى الله يا فكر مما قلته عن القران آ ن ي سيدي أ ا كافرا يا إخواني افهم واحترامي الآباء نست عن دين وأرجوكم لكم شديد صبية والإججاز طيب يا, س... يا سادتي شكرا جزيلا لكم الظاهر يعني هنالك بعض ا ل أ ص د ق ا ء أ و ا ل أ خ و ة هنا يتهمونني ع ن ي ي بالكفر و ا ل ز ن د ق و ا ل ل ح ا د و أ ن ا بريء من ذلك و إ ل ى الله مرجعنا والحمد لله رب العالمين شكرا عزيزي عمار بن ياسر شكرا لكم جميعا وأكرر لكم والسلام ورحمة وبركاته شكرا لكم عليكم الله يا أستاذ فكري لو سمحت أ ن ت قلت ا ل ق ر آ ن فيه آ ي ا ت غير بليغه ة فيعني إذا كنت مسلم حريص على حريص على نفسك لنفسك حريص حريص لنأجي يعني على على كنت إذا إسلامك إلى ا توب مسلم ل ل مما من كلمة عظيمة جداً كلمة عظيمة جداً أنت يعني تقول على القرآن هذا يعني هذه كلمة من الإسلام محل كامل للمعنى أنا لا جدا جدا القرآن هذا الله تعالى وبالنسبة للآية التي يعني أنت أنا لا أعرف محل اعتراضك يعني هذه الآية فيها استفاء قلت فقط أقول تقول لك لأن على إلى للآية أنت فتوب أنت تعطر أعرف أكثر يعني يعني يعني يعني خريجك هذه هذه هذه هذه فيها استنكار ا ا ا لجميع ل ج و ب ب يعني انت ن ت ت س ش ي ا ء لانك م ج د استنكار عقلي يعني مجرد استنكار انطباعي سبحان الله يعني. فبس يعني انا ب ق وكما ل بس تبقى لله واستغفر الله تعالى لله الله و ك ذكرت لك ان م ع ج ز ة ا ل ق ر آ ن م ع ج ز ة ل غ و ي ة قائمه ة و ذ ه بها المعجزة اللغوية ان لم يستطيع أن يأتي احد、بها. فلا يستطيع, ولا يستطيع الجنه ان ي أ ت ي بها يعني ي أ ت ي واحد من الجن ي أ ت ي قول جبريل ه ذ اي أ شخص أ ي شيء كان واحد وراء ق ف و ا ل ح ي ط ة و ب و ش و ش و فافتكره واحد هل يستطيع أ ن ي أ ت ي بهذا النص المعجز مع هذا علما ب أ ن هذا النص ليس صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخل بل عالية نفسه صادرا صادر عنه من داخل نفسه بل هو صادر من هو قوة ف... فتصور كدا ل ع ت ت ص و ر هل ا ه ي أ ت ي بهذا النص بس يعني فأنا بس حبيتها بس برك يعني دي يعني أخي ماشي تفضل. بارك الله فيك فأنا النقطة الفضل تفضل الله إذاك الله خيرا وضح اه... لك كما معجزة قائمة القرآن قلت يعني فلماذا لهذا القرآن جاء ن من جن, جاء من عفريت, جاء من عفريد جاء شراطين أبالسة فأقول المعجزة القائمة عجزوا الناس عن م ح ا ك ا ة هذا ا ل ق ر آ ن أ و مضاهاته او الايتام س ط ي ع حد أن ن ب ياسر ع م ا ل ل ه تبارك